بسم الله الرحمن الرحيم حيميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه ق ر آ ن ا عربيا لقوم يعلمون بسم ش ا ن ذ ي ر ا ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم م لا ي س ع و ن و ق ا ل و قلوبنا ا ف ي أكنة م وفي ا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ آ ذ ا ن ن ا وقروا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إ اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما إ ل ه ك م إله و ا ح د ف ا س ت ق ي م و ا إ ل ي ه و ا س ت ن هناك و و ي ل ل ل م ش ر ك ي ن ا ل ذ ي ن لا ي ؤ ت و ن ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر هم كافرون إن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 إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها قال تاءتينا طائعين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 وما كنتم تستترون أ ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ة تَتَنَزَّلُ ل ع ي م ان ل لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون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 ولئن أ ذ ق ن ا ه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ا لي